بسم الله الرحمن الرحيم قال الله فصل يذكر في هذا الفصل العام وألفاظه وهذا الفصل من هم أبواب أصول الفقه لكثرة المسائل المترتبة عليه قال فأما العام وذكر التعريف شرعا و... وذكر التعريف اصطلاحا وأما لغة فالعام هو الشامل والعموم الشمول والصلاح المعرفة بقوله ما عم شيئين فصاعدا أي ما شمل ما عم أي شمل شيئين أي أمرين فصاعدا أي أكثر من ذلك ويضاف إليه قيد أيضا وهو كلمة بلا حصر لأن لفظ الألف والمئة تعم شيئين لكنه محصورة بالعدد مئة وألف أما العام فلا نهاية له قال من قولك أي هذا الشمول عممته زيدا أي شملته زيدا وعمرا بالعطاء أي أن العطاء لم يتخلف عن واحد منهما وهذا مثال إذا كان العام اثنين فصاعدا إذا كان اثنين وإذا كان أكثر من ثلاثة قالوا عممت جميع الناس بالعطاء ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الفاظ العموم يعني كيف نعرف أن هذا اللفظ قد دل على العموم وأنه يفيد العموم قالوا الفاظه أربعة <تصفيق> اللفظ الاول اشار اليه بقوله الاسم الواحد اي المفرد مثل تقي المعرف بالالف اللام مثل التقي فتقول التقي يدخل الجنه وضابط الألف واللام هنا إذا صح إدخال الكاف إذا صح إدخال كلمة كل مكان الألف واللام فإذا قلت كل إذا قلت كل تقي في النار إذا قلت التقي في الجنة فإذا صح أن تقول كل تقي في الجنة معنى ذلك أن هذا من الفاظ العموم ومثال ذلك من القران قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوع أي إن كل إنسان فإذا صح وضع كل مكان الألف واللام فهي العموم ومثل قول المسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أي كل مؤمن قوي ومثل قوله ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي اي يحب كل عبد تقي غني خفي وهكذا واللفظ الثاني قال اسم الجمع والمراد به الجمع المعرف بالالف واللام الذي اي الذي دخلت عليه الالف واللام واسم الجمع يشمل ثلاثه يشمل ثلاثه انواع النوع الاول ما له مفرد مثل زيد الزيدون. قال سبحانه قد أفلح المؤمنون. فالمؤمنون لها واحد لفظها مؤمن. ومعرفة بالالف واللام. فمعنى الآية كل مؤمن مفلح. ومثل قوله سبحانه والكافرون هم الظالمون. والكافرون هذا لفظ عام أي كل كافر فهو جمع له مفرد والنوع الثاني إذا كان اسم جمع وهو ما يفرق بينه وبين جمعه بينه وبين مفرده بالتاء مثل بقر بقرة وهكذا ونوع الثالث اسم الجنس مثل النساء ولا تؤتوا نعم مثل فانكح ما طاب لكم من النساء فهذا من الفاظ العموم أي فانكحوا كل ما طاب لكم من, من النساء الا ما خصص لكن هذا يفيد, يفيد العموم وهكذا وسيأتي ان شاء الله بقية الفاضل العموم